يا نور هذا الكون يا شمس الدجى قل لي بماذا استقي كلماتي قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب وزفراتي يا نور هذا الكون يا شمس الدجا bij mijzelf is